لو صوت الرشاش صحينا وصوت المدفعي قالوا في شمال تل اطب صارت عوالي قلنا وسألنا وقلنا مين قال الفتائي دا احنا رجالك يا ابو عمار وبدهال المني جوا بنص اللال نص الليل وعملوا العمالي محهم زوارق مطططات واخترعوا واخترعوا هدو المي <تصفيق> قال عيني عيني عليهم من عشر شمس ومحهم صديق دم رو بس هل يا الله الله يحميك من فوق يا دلال المغربين قالوا عليها من غزة قالت لبلسين يا خيانا لا من غزة ولا من نابلس أنا عربية ودم فلسطيني اشهدت يا رفاق يحملوني وعلى اخشاب البرود يسندوني اتركوني بحفرتي قبل طرابها اذا ما فيكم يا رب عجلوني شالت يا رفاق يحملوني وانا اخشى بالبرد يسندوني اتركوني بحفرتي قبل ترابها إذا ما فيكم يا رب عجلوني امانا حققوا اتحققوا بنفسي مناها امانا يا بنفسي مناها وعلى قبلة وطننا مدداني وخل الوالدي تزيد برضاها وعني قبلوا يد الحنوني وبحلم الليل لو طاق في والله بحلم الليل لو طافي في اجاها قالت لي وانا انت يا عيالي جاوب داصو من عام se vaahtaa, alas والله وخلوا أختنا تخفف بكاهها دموعي يا ابو أحمد فوق جرحي يجرحاني والله وخلوا أختنا تخفف بكاهها دموع فوق جرحي يجرحاني. وكل ما تصيح يا أخو يا ابن داها صيحاتها دا في قبر حركاني يا أمي وين خي وين أختي قالت لي في مخيم لاجئيني قالت لي روح شوفهم في الأراضي السعودي تلقاهم هناك مشردين، يلي قالت لي روح شوفهم في الأراضي التونسي تلاقيهم هناك مدمر يلي والله قالت لي أبو أحمد روح شوفهم في الأراضي العراقي تلقاهم ما لهم يقياني قالوا تعالوا شوفوا فينا الشيخ يمشي على عكازته تنضس لياني والله وشوفوا فين الضف المسكين يبكي على فراي يا يا يا قماق القلب وحزيني والله وشوفوا فين الشيخ مشي على عكاز توت انضسني وشوفه فين الطفل يبكي أي على فرايا يا قبي وقلبه حزين ملعن ملعن لا يبوع ديو اللي حتى تضواف يا محرام شف الهوا يا يا عجل وانفع